علاجنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجدان الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت dan doen we وَأَنِ استغفروا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد على حين يستغشون ثيابهم لأعظهما woman of that I'm The first time I've ever لا پرو الذين غو إنها ولئن أَنهَكْهُنَّ عنهم العذاب عَظِيمًا لَّهُمْ ۚ رَكِبِينَ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحرقهم The color wheel. Or the in لا يقون لنا ماذا لله <تصفيق> اللام لا Oh, <laughs> oh, فَلَا عَادُ لَكَ تَعْرِكُ And <laughs> I I uh don't -huh. I'm right.